is voor een I uh -oh. I'm going to Ve rolümün miri olan All <laughs> Hello, oh, oh. Yeah. Where is the All ah. No, mm -hmm. Thank you. I <laughs> don't Uh-oh. -huh. Move <laughs> away You <laughs> Yeah. Send me يا زمان سمور دو قو عليه السبع وَإِذَا نُتِقَدْتِمْ فُولِدًا خَطُرُ I oh, my God. يا هوماه في تخفى I'm walking.